بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وعلاه أما بعد يأب لونسلام درسين الرقران حديث أبي هريراتي حديث قلو سجد تفا بابر نبيرتك اسجده وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة الرأو دفمي ربي سرها جالتو قال نجده أبي هريرة نقني أقوم أسدر برن مقاني سا عبد الرحمن المسخري جلنيني يمني ما كايسا كان عبد الرحمن جدا كون عبد الله جدا كون عبد شمسي جدا غرم بكى افرتما حاسوي علماء مقا افرتنا ارتي حاسوني بكى افتمتي ودبن جودا سانكسا جالان فيلثمان عبد الرحمن بن صخر Alamakani sajadani dubbatan Hadis kuma onudese warra turbanne hadis onudese kia sajera kaila sallallahu alaihi wa sallam rasul rabbi la wudu'a wudu' ninjiru لمن لم يقرأ أو لمن لم يذكر اسم الله عليه لمن لم يذكر نمن اسم الله مقارب عليه وضوء افن الرجل نمن دبت وضوء اخرجه احمد امام احمد مسند ايساكي ستباسي وابو داود ابو داود اللي سنن ابن اسحاق الستتباسي وابن ماجه, ماجه اللي سنن ابن اسحاق الستتباسي بسند ضعيفين سند لا هذا ولترميذي امام في نجرة عن سعيد بن زيد سعيد بن زيد الراوي دهي بدلا قرتني ابي هريره راجر وديسان الترمذي نما سعيد بن زيد الرعوديسي نحوه فكاة حديثا ابي هريره سانت اسافجيره فكاة حديثا ابي هريره ثن باجيتو أه, اه عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه ابي سعيد في سعيد بن زيد الرلي اوديسي فقاتم حديث أبي هريرة سنتج راجل أبي سعيد الخضري لا سعيد بن مالك بن سنان الخضري فجرمه قاتر ميذين الرؤية أولا سعيد بن زيدي سني سعيد بن زيدي سني سعيد بن زيدي إلم عمري إلم نفيلتي رسول ربي جانت أرقى التنجليني رقى إثاني بيانيت سعيد بن زيدي سعيد بن زيدي بن عمر يقول توقو ور جانت أرقى التنجليني ورق قرنا رقان إثاني بهم كيس سجرة ورق إسلام ما يرود راسيني حاتما إساء أقوم بيكم فاطمة بنت خطاب أبريتي عمري Ubriti Umar Sabavni Umariti Islamahe, hai Haramana Sajid Ibn Zaydi Kanaati Manaisiti Islama hai Umar Ibn Khattab Radiyallahu anhu Rasula Rabbi walin Dula Rasooli dee man hundavu Walin Dooli Dula Badri male Gafa Badri Rasuli Rabbi Dulan Inni Shamjira ين دوبنا <سؤال> ياتيو حديثا <سؤال> قراني سديت تفا غوبا بابو وضوء كاساجرا انا كيررا قد الحديث ابي هريره قال لو لم يذكر بسم الله عليه غوبا دوبا دولهد ذل رسول ربي وجن جننه رادو لابد ري ما لي غفر بدري دولن ان شام جرا وان سمالها في هذه الدورة دورة يرموك لك فتحي دمشقال لك إذا كنت أخبرتني صحاباتي كنت أخبرتني صحاباتي ايه حديثة أفرتمي سدت كبه؟ حديثة أفرتمي سدت أودسسسان كيسا؟ حديثة لما بخاري مسلم متفق عليه جرمي رتك والغلات جراح؟ ايه حديثا صدفه بخاري في الدنبه اكن ان بيتني نم ربي انرتني دعائي صحيح لكي سجرتي سعيد بن زايد كوني إساساني أبي سعيد الخضرين أمو سعبد بن مالك المثناني الخضرين تقوى ورى تربة حديثة أوديثة سجرة إن الله تقوى ورى حديثة أوديثة ورى تربة قماء سجرة رضي الله تعالى عنه ربي يسرها جلاله صحابه رسول ربيتي ورى حديث يد نودسو ام بكامي سعيدين كنله دوبا جرى حديثا يود يبنو حديثن كن ضعيفه سبب انه ضعيف تيف سببنا حديث يكون ضعيفه هي ولا ما طوق نام ياكوب يدامتك هي سيره اسافي ابان سالي يعقوب ياباني سالي يعقوب, يعقوب بن سلمته ليسي لما فان حدين يقول رسله التل جه فمون ساتو الى التشق بجدان مال جنان ابي هريره راداهينو يعقوب سند خناويته اول اوفن ابي هريره راي تغامي ساتو ابايسا اراليو ديسينن بكام ابي هريره ابايسا دغهيلين بكامو جدان ياكو ابايسا سلام سن سنرا دغهين بكامو سلام سنيل ابي هريره دغهين بكامو كانافو ما ما لا مان كانافو حديثي ذائقه ورجلو تجرا لكن اك امام حكيم فاني حديثا كان صحيحا جدانيني ماذي في جنان يعقوب بن ابي Makanisa Abi Salamatan dinar jani ni Imam Muslim hujjay tin gora te warajdo tujran Lakin hadith ni karahat dul du hijra marti fitu da'ifa qaran hadith ni du fen Akam go Akibonu narada isa kana duida duwade emle hadith san dufe maraw lalla hadith dufe maraw lalla garo martu zitun yu da'iba disan yo ايه قد افسن سبحان الله ذرته هذا علماء حديثنا غارين كصحيه تجرى درجا نسح حسن جرانين ابن القيم فاتي اكنا جرانين ابن القيم بسم الله يبقى بوضوء عادي چون عزترفه حسن جرانين درجا حسنين قلت جران حسنين قلت جران وان قرارا في لالچو سيمبر لفظ حديث Hadevni namitcam bismillahin jelin wudu'un isah injiru jira Wudu'un isah injiru jira Maqarabni namni ratti hindahin Daafakana zaahir isah waajiba je chuukina La salaata je rinna fiigode e gaana fiigode gartani tenjum هنافو قوتوه انتهو والرجل انتجر قوتوه انتهو نفي كمال وضعات ذات ثم وضعاتو أرغم جتشو وضعو انتهن قوتوه انتهو على كل آلات بسم الله جتشو سنة جمهور العلماء سنة جراني أي من سدين ككس جران جتشو أبو هنيفة إمام مالكي في شافعيين جركم سدين السنة رجل أنا علمان الرحاس و أنا إمام أحمد اللجة كتقوتي سنة رجل ما لدينا رب كانت قرآن ويتبوزي يا ورى رب تأمنت صلاة في ورآبت بسم الله جلالقبان جن فاغسلوا وجوهكم جديتما جلقبين Nel on jatel on jalgaid시에.. Sас suhtes! Twee! 差 mõậpmatuliesin rõopluse Rudvi Tule javas 없는 niisuh kindöst? Ilmastuliesi Rastiud climb see ei, hmmm Kanedaамan 이�ad jaid on old Dec weighted what kindest J researched Rasul le waita jalqaba bismillah je dan jecha in arganni noni mine kanaf bismillah jeccun sunnaa da jiran jecci kana toiyu chaala odo waji bataa rasul rabbitu wai diisani re indiisani kanaf eh jecci chaalan bismillah jeccun wudu'a barakti sunnaa da abban barbade injeda sunnaa بكى ذن يو يادته ati waje di bekadi sun entau yo karisu taati ammo wudhu'n lisasa sahihuma eh wudhu'n lisasa sahihuma warri dalila fi datani wajiba jalon ammo dalil litani suni martino yu eh hadithan sahihan ka wudhu'n rasul rabbi وajibum marat hindal althujaran hadithan it'anu an talhat min musarrif anabih an jaddihi qad dura wan nasratu sinjaccu barbadu hadithan kana darajat isahin qonne maratib isajaccu kiya adithan maratiba turbatti kodama akuma bara مرتبه درا تلم مفى كصدفى كافرفى جانى اغا ترباتي مرتبان درا حديث متفق عليه بخاري مسلم رت ولي قال مرتبه درات جرى صدر قد درات حديثني بخاري باسي لم حديثني مسلم باسي صدفى حذفني شرطي جرى لما نيرت يجرو رجاله جرى لما نيتي مباهي دي روان جرى لما نيتي مباهي افرفدا كدير ابو خاري رتبهي يو كان سند ابو خاري رتبهي كرجال مسلم قفار رتبهي جها فركا جرا مالجيرو باكنيا فابي داو ترميدي نا ساي كاجا ان كانا ترتي كابهي مرتبه تورباب فار كمرتبه درا متفقون عليه تجرم سنن النساء ساي هما الا لم ماليفي قل كل كلورا سننه صحيحه ابو خاري اللي يروا حديث سره دفتر مرتبه اساهن امتني كا اما دينا مري قران كون مرتبه تربفات يجريچو مرتبه تربفات يجرا ا كاديتنو هيمادن تايو ربي سنيلافيเซ حديث نتيانو عن طلحته من المصرف عن ابيه عن جده قال نجله ابا يسرى وديسي اكا كا نجد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي جتيان أرقجرا يفصل كالدباس بين المضمضة أفل اللوقة فيه والاستنشاق بشان هفورا فنيان كيسا والفورة استنشاق جتون هفورا بشان فنيان كيسا والفورة استنشاق جناها أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف حديث أبو داود داود إسناد ضعيفا مرتبات ربا فاتجرا ولرد حديث نسدين قوة القرقار قدي كرانوان النجل وراتدبنا عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء علي الرعاود فمن ربي سرى هجالته في صفة الوضوء صفة وضوء رسول ربي كيف سته ثم تم مضى رسول ربي اذنن اللوقتان واستنثر ثلاثه مره سدي فنياني قديفتان اول فرتهم فينا سرن جرواما استنثار قدبي سودا حفوران فنيان كيسه بشان جرو حفوران قد دربو تيو استنثار جرواما وانني استنثار جليل استنشاق ان استنثار دبته وَنِقَدَّي بِزَوَانُ الْفُرَاتَ مِ الْفُرَاتَمُ بِكَمَا رَجَّتْ فُجَّانِ الرَّبِيشَانْ گَدِيدِ بِسِجِيدَجْتُو يُمَضْمِدُ نِلُلُقَتَ وَيَنْثُرُ فُجَّانِ گَدَّي بِسَا مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءُ مِنَ الْكَفِّ حَرْكَةٌ الَّذِي Al-maa isarraabishan ka füratu. Haakumatu kutjan Ulfüratan jatju. Haakumatu kutjan lulukatan. Haakumatu kutjan abu daud wal Abu daud sunnane isaakee sattibaasee. Nesaiilin sunnane isaakee sattibaasee. An-abdillah ibn zaydin radiyallahu anhu fi sifatil عبد الله بن زيد الراوي فمسى رسول ربي كيسبتي ثم ادخل يده صلى الله عليه وسلم هر كيساني سين الرسول لي اسبشان كيس سين سنف راتني يو كان افان كيس اججورا بشان ركام فرتان سنين لللوقاتن واستنشق حفورا مفن ين كيس سبشان من من كف في واحدن هركم يفعل ذلك ثلاثاً كانت أدام بأس أما هنا هو فسن من كب واحد حركة قصة وقصة شنكة يفعل ذلك ثلاثاً مرة سدي أكناد لقني مرة سدي أكناد لقني بشان قد فتني فتني فنانت والفتتني قد فتني فتني فتني أكسير سديق وانجيكو أما سرتي واني فتني واني أرغن واحد دردرسو طلحان ما تاكوبا ما تاكوباتي دوباني حديث اوله بن مصرف كجد مكوني ورا كوفه تراي تابعته تراي تابعته تو ورغرتني صحابه رسول ربي ارج الراي سيد ور سيد القراء ين تلحا كانه سيد القراء جلال الدين اي انما نعبد هذا رجال قرتني شيخين الرائي نما سيدنا ابا انسى امو مصريف بن عمرو كجلا مزوني مصريف بن عمرو كجلا من لور كجل كجل مكو akakayu isa amrikajida mukana toyu he isa odese se na rasul rabbi eti bishan ulfata nkana isa toyu ilma isa odese ilma isa ilma ti odese akakayu akana اقرمت زريسانيكي سديمتورتي اسانيكيس غري حديثني الثاني كاليتي عليين بيتني سبحان الله عليين قلوا صحابا رسول ربيتي المأبير عيسانيتي رسول ربي بنتي قدتي رسول ربي أكما قدتي أكما تفولي انت العيساني فاطمة رضي الله عنها وارضاها غوت انا ماتي غوتوما يساي راب غافا رسول اجي فنجي راني دو فان رسول جلابا يعني اني بك رسولا عيسى اجيت تمامي نمانو اجي زو دي وبكسان شيث ان اسرائيل نو عيسى كان وجي ثاجرني ثلان ديسني متي مَرْهَبُوا نَمَجِرْ أَمُوَلُّلًا مَرْهَبُوا نَكُنَّ مَجَجَّبَ نَمْ نَتِبَهُوا سُدَاتِ مَرْهَبُوا نَكُنْ أَكَّمَ لَيْلْعَدَةِ فَارُوهِي فَارْسِي فَارُوسًا ما جبت الذي سمتني أمي مرهب شاك الصلاح بطل مجرب إذ الحروب أقبلت تلهب جده ani gota hati marhabu je tenatti bafte ka namne wuntu tin tallena arge wa annama budu dokke namra kasa wa italol jabaatte jedet nin akkatte daada tole gaddeme sahaban namne tibew dabamnan endu debe ati kitai sati mi jala no rasul ni en no bayya انا علي المبي طالب جلين كحات لين چابو سناجت تي بافتي ها اقصد فينجي علي كحات لين چي تي لينجا دنكرا أنا جلين انا فتي والكتابتي اتي دائما امري كيتي بربادو دمس nama guruguddanatti asbasi jeden he pomrein kedai magana jirta ati jesu barbaada enumaude binan getta nama be kama khabiyisu dat yolo شفتها شفتها قدها يا أبوك وكتبت عادتاني يو إني أنا الذي سمتني أمي مرهب شاكت صلاح بطل مجرب إذ الحروب أقبل التلهب وكتبت عادتاني قوتها قوتما ربي كايبرا قوتها قوتما جبسا مليلين جبسا أكد جب انقتها لوين اكدي نتايو دو ما قبسمالي غوثا غوثمتو اساقورج ماجل دو علي لي انا الذي سمتني امي هيدرا Do bine nyavate rewa enama kanana anje de de masije de ni dide muchan oydi sare seywolti gaduluk ifatani wolti gadije bi re ta dara ngade debu jarla tchukuno munawara wanora jiran walla مررا لمت عليه ولت گد ییدانی داران لا ہاول کا اے ایبلو وللہ کادے ولی وللہ نبی یم بہن مررا ستافہ وتداران کا اے داران گد دابتو علی یم نبی طالب لنچی کا ہات لنچ جتن لمت ادام باسے گبار ابتی Akali isabode na meccasan Akali budel kasan is budel cha kafira chakasi sadhi Akati tijalatani rasul rabbi e numbra En a katibot, etaboni, ee. ennu a nyate duge, ennu gyalargebotumma. Bara, abbayarati, ati artul, lejona, mugud difte, naami gareta, bara, luina taianam. Joi tamarai, ee, ju jollel siitumti, ju jollel siitumti, joy reni. Vannakun sinjata, sinjata, si kiinina, joy reni. Akasiva, Signata, Signata, Yokan Sitinina, Yo can a most Situma. n'am دغبرجتامو سر يبتن رسول ربي تعالي رسول ربي مرتب سينطرت السلطة ما قدس عن طرق و احمانات رب و احمان سي نطلت السلطة انطلقت سابق اخلاق دارتا النافيا ان يد قالت انه لا يحب قدس انك سنتطح ل Dan في حديثنا عندما تتحدثنا سيناء سنتي قدسي حديث أكي سنجلة ونقلوني ساعتين حاجرت إن شاء الله سيناء سنتي قدسي أكي حديث أكي سنجلة أكي إرقاء بابسا حديثنا دبني كونهون دينيو حديثني مالرت نو قاجيلكا اكاتا اتيللو كتان فناني في hammar rimata kamuratani jida sadappan ammo har kamato qurra marra sadi ol furatan jida eh sifasadin kanattu argabe jira sifasadin kanake حديث عبدالله بن زيدي كيسر قلوبته تلومات متفق عليه جدت سن إساته يرى بارك الله فيكم إمام النوويين فعل ليس نشعلك سنة ربي انكه نور رسول ربي جلد يمنوها تاتسه أصررت حديثني أولا قابتال لحكا جيني مرتبات رباق فاترة قال لي نبي طالب الليتر بفات تجرا ك الله بن زيدي اما مرتبه اولى تجرا مرتبه تقفات تجرا عبد الله بن زيدي مرتبه تقفات تجرا اقتيتي ادان بهون بر باتي الله فيكم اما اسمرت ابن ردابه مو حديث تقدي سني دابا لا هذا غير كافرتما غو ديقا دقدما دي الله تي دبلتني حديث توكتهيو كتسني دا بالوتاه تي انا انس رضي الله عنه قال راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا انس راودي فمرب سرى ها جاء رسول ربي نمتو قرغان وفي قدمه كيرت دي قدم يا فر حديث دي قدم يا فر فادا بابر راجتو نبي كتب قرب الرسول وفي قدمه قال قومه عيسى هر بايسا غبا مثل الظفر بوتان ادين اككوتي يرت اككوتي ادي جيكشان انتوينه لم يصبه الماء بشان انتوينه فقال مجرنين ارجع ديبي فاحسن ثلث وضوءك ويساتوكي و اساتو كيو كا وضاتتو كيتولجيلانين اخرجه ابو داوود ابو داوود سننه كيسب باسي النسائي لن سننه اساكيستي باسي سننه كبانجري ينتقاتن اا كسنن سننه زينين جيدا كمسندام مسنداجيدا كصحيحه صحيحه جديسني حي ماجرا ينتقاتن حديفني مرتبات دو بائیو اکنا تاو انا سن مالکونی اكو مبيك کام خادم مالك, مالك ابان رسول ربي مدينه جالن بيس شامت گله لولا برباديتي مالك غاب رسول مدينه جالن هات سا مسلمي اني अभी 10 तेरम थे हाथी साय न तेरम थे अभी एन ह हाथी Anas ibn haati Isa haati Anas Anas kana kabatte vidde hala inne waga kunke sejurun انا سين كوني ور تربه حديثه كما اولدي سسان كيس سجرا ايوا ابو طلحه ريجو ابو طلحه تيرمتي تير. نم نما اجايبا تي نما اجايبا ادي انا ستن نما ايمان ابو نما كانا ججبات كانا غريان سينا نين دورتي سينا قما سينا دورتي كيسات سينا, دو كيسا. سينا ام सुليمه دورتي سينا اجايبا Kollande mu ni miwara kollade mu sirbu yoka wam bada dalagu wangaragaraatini imbekkam wangari wan birtin dala ni dalaite sunimal je nan to kuffa sabri qabatu izi akkatjin sabri qabdu akka isite fi ke ke te egana abutalhan اكنن اكن ريفان ني جوتي تعمادو تاتي او ني كرادي ماجرات اللي بالبلان اللي تي بالبلتايبل وقراتي براني مالي موجاوي راحه بودي غارون احابو تلهن ريفتين اريتي اري اري في لو دراني دلاول غباتن با ويتن ور دراني ور صحابه وانا جايبان الرت ده لايدي مسلمي مال سي بو تيبو مجاتي قدينت نمن انا لا دلان دي انا ناتكن تينيا ددغي هاغا نرافو اي دي اكاتي لا دبرتين تول فاتو تيتو فاتي نوالي ين بولتي بيدسي كنمر ايغنو جسني جنني فيلم كي دوين انجيت و انا رسول جدي ما لبو ما لبوتني نمايوم تنجني الرسول ودونتا تبارتني نمايوم تنقدل سيبو جلال طلاق تنس هدينتو جلال جلتان ما يا ربي كنا نقجيبك رسول ربي سبحان الله رحمتك بلنا مرافو